وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَنْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُعْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اسْتَبَعَ الْذِّكْرَ وَفَشِيرَ رَحْمَةً بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ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 إليكم نموسن وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إن تطيرنا بكم لأن لم تنتهوا للأرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب قد قالوا طائركم معكم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 من تب ربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المصرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما إن كانت إلا صيحة واحدة فعذاهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهرون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقف لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذبيتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا طريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا ما بَيْنَ عِيْدِكُمْ مَا خَلْقَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اعْتَقُوا مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ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 اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم عزواجهم في ظلال على الأراض مُستَكِئونَ لَهُمْ فِيهَا فَاقِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَتَدَعُونَ سَلَامٌ قَوْلٌ مِن رَبِّ الرَّحِيمِ وَمَتَاعُ الْيَوْمِ عِيهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدَ إلَيْكُمْ يَا بَنِي أدم أن لا تعبدوا الشياطين إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا فرط مستقيم ولقد أضل منكم جبالا كثيرا أتلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه النملة كنتم توعدون اخلوها اليوم بما كنتم تكررون اليوم لقتم على أفواهم وتكلمنا عيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يظفرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 لها <تصفيق> ملكون وَذَلَّلَ لَهَا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحِيقُ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ وَمَا يَعْمَلُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن إنما أمره إلى أراد شيئا أي يقول لكم فيقول فتضحى الذي بيده ملكوت كل شيء فتضحى الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.